اصير بحبك وجيت. لا, ديّ. ديّ. للبقي للبقي أصير وجيت لا تظن اسمك نسيت يا الحسن لو صاحبي ديه للبقيع عالم مشيت للبقيع اسمك نسيت يا الحسن لو صاحبي ديه اصبر حتى توجيك لا تغني اسمك لذيك يا الحسن لو صاحبي ديه بالبقي عالبيشيه بالبقي عالبيشيه تهت وتحيرت يا الحسن محتار ما تكتب اقلام لك شو تدمد الاسعار شو تدمد الاسعار احرق وتلزم بالقلم ترد دماء ينزهر وان ابنتك يا الحسن شعرك تعلبنا شعرك تعلبنا ادر بيك انت جميل للقلب صد قلبك رحيم وانا للحرف رجيت طلعت غير اسمك نسيت لعبد اسمك نسيت صارت حقك وجهه لا تضل اسمك نسيت يا لو صاحبي ديه للبقيع عالم يشيه للبقى اصبر حتى تجي لا تغن اسمك نسيت يا الحسن وصحبي ديه بالبطيعه عالم يشين بالبطيعه عالم يشين ادري بك توجه عتب للشيء عنص محزون تدري الدرب مستوت لك تشبه عليه عيون تشبه عليه عيون يبرك مزارك كل قبر ناسك اللي يزورون صبرنا دمعات الجفن صار الجفن نتنور الحسن كنا بمصاعب قبرك وبهت خراب وانا بهزها نرضى اتنات ظن اسمك نسيت ذا كن اسمك نسيه قصرت حقك وجيت اسمك نسيه اطلب النسخه الاصليه من تسجيلات انصار الحسين العراق البصره المديه النشر والتوزيع مسلم البصراوي بالبقيع عالم شي بالبقيع عادت نواد من الحسن شامت من شامته حاقد ردون يطيحن سيدي يم مجلسك ماري عادت نواد من الحسن من شامته حاقد ردون يطيحن سيدي يم مجلسك ماري يم مجلسك ماري الخدم حق الدمعاي بالظن مراد بعجل وتهلك بالحاقه بالكل حاقه الحسن رافع كتاب في من هاللقا ادعي بتفوف عدني الثالث غنى اسمك نسي لا تهن اسمك نسي صارت حقك وجهه لا تهن اسمك نسي يا الحسن لو صاحبي ديه للبقي عالم يفيد للبقي عالم يفيد اصبر حتى تجي لا تغلس مكنيت يا الحسن لو صاحبي ضيق بالبقيع عالم يشي بالبقيع عالم يشي صح البعد اعلى النظر مو بالقلب موجود الليله تتعذر اجت هاي الحضور شلون هاي الخبوش شلون هذا دليل محبتك لك حفل مفروض يا المستبات تنبض دم الخلايا تجور دم الخلايا تجور ليش الليل شهاد شاعر دخل من فاتك لا تغن اسمك نسي لا تغن اسمك نسي <مزحة> لا تغن اسمك نسي يا الحسن لو صاحبي ديه للبقيع عالم يشيه للبقيع عالم يشيه قصدك حتى وجهك لا تغن اسمك نسي يا الحسن لو صاحبي ديه اصغر الرادود الحسيني عباس الملا كلمات الشاعر الحسيني السيد هادي الموسوي الناصري كان على الإخراج والهندسه الصوتية مقيد الاسماعيلي وابو ايلي التميمي التصوير والمونتاج عباس الساعدي